وَإِنْ وََّكَذكَِ ال ل يومُِّونَ بِأَهوائِهِمْهِمْ بِغَيْرِ عب إِ رَبَّكَهُ أَْلَمُ بالِالمُتَدين وَذَرُ غَاهِرًا الإِثْمِ وَبَ صنَن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 وكذلك جعلنا في كل قرية لكبراء مجرميها ليَمْكُرُوا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَن يَكُونُوا مُسْلِمِينَ ۗ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره غيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون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 توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة تدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا, فقالوا, فقالوا هذا لله لزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله ما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير منهم المشركين قتل اولادهم شركاؤهم يردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه انعام لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم وانعام حرمت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 وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم مصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد غلوا وما كانوا مهتدين